بسم الله الرحمن الرحيم الا ليس من الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 وَمَنْ يَاهَدَ فَإِن ماَا يُجَاهِدُ لِنَكْسِ إِ اللهَّهَ لَمِيٌ عَنِ الْ العالممين وََّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَنُ كَفِّضًا عَنْهُم سَئاتِهِم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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن ما مع اسقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطرفان وهم ظالمون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 اه اوثان او وتخلقون اثكا ان الذين نعبد لمن دون الله لا يملكون لكم بنصا فبتوا عند الله ال رزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امرهم من قبلكم وما على الرسول إِلَّا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يثير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة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 فمَا كانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَ قَاوقُتُلُهُ أَوْ حَرِْقُوبَ أَن جَهُ اللههُ مَِ النابُ إِ فِي ذَلكَ ل آياتاتِ لِقَوْمه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 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَذَرُونَ النِّسَاءَ مَا هُوَ بِقَوِيَّةٍ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا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 وَذَيَنَ لَهُ مُ الشَّطالوا عَعما لَهُم فَفضَدَّهُمْ عَن السَّبين وَكانوا مُستَبُصِرين وَقَونَ وَفِي العوونَ وَوح مانَ وَلَقَلجأَهُم مسَابِبَييناتِ فَتَّكبَروا فِي الأررض وَمَا كانَُ سَابِقين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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجلهم مسمى لجاءهم العذاب ولا ياسا انهم باعتون وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أردلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون <تصفيق> يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون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 اليس في جهنم ما مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين